يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين فهم ينهون عنه وينأون عنه فإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين